عايشين انا وانت حب جديد ماشيين في سكة بعيد عكس اتجاه الناس ما تقول وحيت عيونك دول طب طب علي وقول ملكش غيري خلاص ببقيت مرتاح معاكو ياريت نفضل كده على طول بالعين تفهمني لو بالعين طب قولي زيك مين يفهمني قبل ما اقول كله لما بكون وياك لو في <تصفيق> حصل لي هدايا حصل عمري اما